في أربعة أيام سواء إلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها، فقال لها وللأرض اتي طوعا أو كرها، قالت أتين قائعين.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 حتى إذا جاءواها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدهم عليهما قالوا أتقن الله أتقن اللَّهُ الذي أتقى كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاهُ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مُّسْوَدٌّ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسهلين إن الذين قالوا ربنا الله سمستقاموا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 وهم لا يسهم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيى لهم الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون فيه اياتنا الا يخفون علينا ففمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَزِيلُ مِن حَكِيمٍ حميد تَزِيلُ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إلَّا مَا قَدْ قِيلَ للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 ويوم ينادهم أي نشركاء قالوا أذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء امسته ليقولن لا يقولن هذا ذالي وما أظن الساعة قائمة ولئروجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء إن لي عنده للحسناء فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 بكل شيء محيط